إلا إله إلا هو فإن تصرفون إن تكفر فإن الله غني عنكم ولا يرضى لعباده الكفر وَإِن تشكروا يرضه لكم ولا تزروا وازرة وزر أُخْرَى ثم إلى ربكم مرجعكم فينبئكم بما كنتم تعملون إِنَّهُ عليم بذات الصدور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 Amen. <laughs>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 وعد الله لا يخلف الله الميعاد ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء فسلكه ينابيع في الْأَرْضِ ثم يخرج به زرعا مختلفا أَلْوَانُهُ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 ولئن سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ الله قُلْ أَفَرَأَيْتُمْ مَا تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ إِنْ أَرَادَنِيَ اللَّهُ بِضُرٍّ هَلْ هُنَّ كَاشِفَاتُ ضُرِّهِ أَوْ أَرَادَنِي بِرَحْمَةٍ هل هُنَّ مُمْسِكَاتُ رَحْمَتِهِ قل حسبي الله عليه يتوكل المتوكلون قل يا قوم اعملوا على مكانتكم إِنِّي عامل فسوف تعلمون من يَأْتِيهِ عذاب يخزيه ويحل عليه عذاب مقيم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 أم اتخذوا من دون الله شفعاء قل أولو كانوا لا يملكون شيئا ولا يعقلون قل لله الشَّفَاعَةُ جميعا له ملك السماوات وَالْأَرْضِ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 قل اللهم مفاطر السماوات والارض عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون ولو أن للذين ظلموا ما في الارض جميعا ومثله معه لفتدوا به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 قد قالها الذين من قبلهم فما اغنى عنهم ما كانوا يكسبون فاصابهم سيئات ما كسبوا والذين ظلموا منها هؤلاء سيصيبهم سيئات ما كسبوا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 يا عبادي الذين اسرفوا على انفسهم لا تقنطوا لا تقنطوا من رحمه الله يغفر الذنوب جميعا ان الله يغفر الذنوب جميعا انه هو الغفور الرحيم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 ان تقول نفس يا حسره على ما فرطت في جنب الله وان كنت لمن الساخرين او تقول لو ان الله هداني لكنت من المتقين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 أيها الجاهلون ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لإن أشركت ليحبطن عملك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 حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها.